فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكلا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 فما لكم في المنافقين فما لكم في المنافقين في أتيني والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدم أن أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواة فلا تتخذوا منهم أولياء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 ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنو قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسو فيها فإن لم يعتزلوكم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه ودمه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم فان كان من قوم عدو لكم فتحرير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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أهل الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكان الله عفوا غفورا